أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ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 بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّنَا سَكَانُ بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْكُلِ أُمْمَةً فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ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 طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 واصبح فؤاد امي موسى إن ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاختي قصي فبصرت به عن جنبي لا يشعرون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 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْنَ جَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ من استأجرت الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تأجرني ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عندك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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولا مدبرا وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعَقِّبُوا يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعد لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فَلَمَّا جَاءهُ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيْنَتِهِمْ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَدٍ إِلَّا الْأَوَلِيدُ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَا مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 وما كنت ثائياً في أهل مدينا تتل عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ تبصرون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 وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَّالُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا التبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترضون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 إنما تعبدون من دون الله أوثانو وتخلقو إفك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغو عند الله الرزق وعبدوه وشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين